بسم الله الرحمن الرحيم اَلَمْ نُنَزِّلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء خليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأثنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم لَسُنَّا إِنَّا إِن قَالُوا إِنَّكُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ فَلَنُقَطَّعَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِنْدِ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ والوزن يومئذ الحق فمن تخلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قطروا أن خسعوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايك قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليز لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال فبما أغويني لأقضن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتيهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مزؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم السن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوزوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القابلين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 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من القاتلين قال اهفصوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقره ومساء إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباثي واري سوآتكم وريدا ولباث السقوى ذلك خيب ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يكتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآبهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِلَى بَعْنٍ فَأَحْتَبْنَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْبَحْتَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أمر ربي بالقص وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد واجعوه مخلطين له الزين كما بدأكم تعودون فريقا هجى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتقروا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشعبوا ولا تتركوا إنه لا يحب المتركين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالطة يوم القيامة كذلك نقفر الآيات لقومه يعلمون قل إنما حرم ربي الفواهد ما ظهر منها وما بطن والإدم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سنطالا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم اَتَّقُوا يأتينكم مَا منكم مِنَ عليكم مِن فمن مِّن دَمٍ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا ۖ وَأَنَّ أصحاب النار هم فيها صِيَامَ لمن أظلم من من اشرى على الله كربا أو كذبا بآياته أولئك يلا لهم نطيبهم من انكذا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوقفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوقفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وتهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إلا ازداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلوا لا بآبهم عذابا ضعفا من النار قال لكل تكون ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من قضل فدوقوا العذاب بما كنتم تكلمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينز الجمل في ثمي الخياظ وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم نهاد ومن فوقهم راشد وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها طالدون وَنَجَّانَا مِنْ قُضُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ كَذِرِينَ تَحْثِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا رَشَادًا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْتُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنَدْعُو أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثُوهَا بِمَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا أخوى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالون عنه فأزن مؤزن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يخذون عن سبيل الله ويبغل لها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراب رجال يعرفون كلا بفيهاهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا أطربت أبطارهم في نقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف نجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تتكبرون أهاقنا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحبنون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 فَيَوْمَ الْأَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ مَاذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تؤيده يقول الذين سووه من قبل قد جاء أقسم ربي بالحق فهلنا منك فاعل؟ أَفَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنْ نَاعْمَلْ قَدْ خَطِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَحُونَ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 يُسِلُّ لَيْلَنِنْهَا وَيَطْلُبُهُ نَهَارًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُدَى رَبِّكُمْ تَضَرُّعُهُ وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قريب من المحجرين وهو الذي يغطر لنا أبسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا فطارا تغنىه لبلد ميت فأنزلنا به, الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الصيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكيا كذلك نصرح الآيات لقوم يكون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولكذقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في القلق وأضرقنا الذين كذبوا بآياتها إنهم كانوا قوما عميل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 أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناطح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينجركم واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في مخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتبروا إني معكم من المنتظرين فأنزينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا تابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكم في أرض الله ولا تمثواها بسوء فيأخ لكم عذاب وَأَسْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِن بَعْدِهَا وَضَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَضَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَسْتَقِدُونَ مِنْ ثُرُهَا قُطُرَ وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُجُوتَ فَذَكُورُوا لَأَلَّا أَلْلَّهِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُصِلِينَ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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا طالح إنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأطبحوا في دارهم جاتمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناطحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الباحكة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال كهوة من دون النساء بل أنتم قوم مترفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريةكم إنهم أناس يتطحرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنصرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفتدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا صبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين تكبرون قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملتها قال أولو كنا كارهين قد اترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم كافرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخافرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونطحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وَمَا أَرْسَلْنَا فِطْرَيَةً مِن نَبِيٍّ إلَّا أَقْضَنَا أَهْلَهَا بِالْأَقْتَاءِ وَالْضَرَائِعَ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ رَدَّنَا مَا كَانَتْ فِئَةً حَتَّى نَتَعْتَدَى عَبْوُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا أَنَّ الْضَرَائِعَ وَالْسَرَائِحَ أَقْضَنَهُمْ بَعْدَ ذَوْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القرى آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأقفناهم بما كانوا يكسبون أفألن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا قَهْوَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوهُ مَكْرَ اللَّهِ فَنَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّا نَجْعَلَ أَطْبَاهُمْ بِظُلُومِهِمْ وَنَطْبَعَ عَلَى قَنُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يسمعون؟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 قال إن كنت جئت بآية فأس بها إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي كعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطاه وأرسل في المدائن حاجرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء الزحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إنا أن تنقي وإنا أن نكون نحن المقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقع طاك فإلهي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا قابلين وانقها السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض, الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقفل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنها فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله وفره إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عزا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالثين ونقط من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما تأذنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الصوفان والجراد والقمل والضفادع والسماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يقتبسون مشارق الأرض ومواربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحكم على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومهم وما كانوا يعرشون وجعوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه يعكفون على أطمام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 يخسنون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنى آب عشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 فَلَمَّا تَجَنَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوتًا صَفِيطًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذنا آتيتك وكن من الشاكرين وكسبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحفنها سأريكم دار الفاسحين تَأَصْرِبْ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا الْآيَةَ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا تَبِيلَ رُوْسِهَا يَتَشْقِلُهُ تَبِيلًا وَإِن يَرَوْا تَبِيلَ الْغَيْلَ يَتَشْقِلُهُ تَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عَجَبًا ۖ كَذَّبَ لَهُ قَوَارًا ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۖ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا إِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ولما رجع موسى إلى قومه رضان أسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمتني الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نصفها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا من إقاطنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو سألتهم من قبل وإياي أتُهلكنَّ بِمَا فَعَلَ الصُّبْرَ أُمِلَّ إِنْ هِيَ إلَّا فِتْنَةٌ كَدُّضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاصْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَابِرِينَ وَأَكْتُبْ لَنَا فِيهَا بِالْجُنُونِ أَذَنَةً وَبِالْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إلَيْكَ قال عِبَادِي أُطِيرُ بِهِم مِّنْ أَجْلِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَتَأَتَّبُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْحَقِّ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع, ويضع عنهم إطرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونطروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وفطعناهم اثنتين عشرة أسداطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعطاك الحجرة فانبجتت منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنواه كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإفسل لهم مسكون هذه قرية وكل منها حيث شئتوا قلوا حفة ودخلوا الباب الجدار ودخلوا الباب الجدار نغفر لكم خطاياكم سنبيض المحتين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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معامرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَقْبَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا نَسُوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ, لهم كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 وَإِنَّ يَأْتِينَ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِتَاقٌ كِتَابٌ أَنْ لَا يَخُونُ عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَصَّ وَدَرَتُ مَا بِهِ وَالْدَّاءُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المطلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 ذلك مثلا قوم الذين كذبوا بآياتنا فقُصِّل قَصَّل عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ثَمَّ مَثَلٌ قَوْمٌ لَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من السن والإنس لهم قلوب لا يفطمون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الرافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وجروا الذين يلحدون في أسمائه لسيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعزلون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 وَلَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَسَى يَكُونَ قَدْ خِتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْرِ إِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي صُغْيَ عَلِهِمْ يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك أبي عنها قل إنما علمها عند الله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 فَلَمَّا آتَاهُم مَّا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُم نَصْرًا وَلَا إِنْفُسَهُمْ يَهْدُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سواء عليكم أدعوهم أن أنتم طائرون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعهم فليستجيب لكم إن كنتم طائزين هل لهم أرجل يمشون بها هل لهم أيدي يربطون بها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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يضطرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهين وَإِنَّ يَوْمًا زَمَنَكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ذُؤْمًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ لَهُمْ فِي الْغَيْهَبِ مَا لَا يَقْطِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَتِي قَالُوا لَوْلَا ابْتَبَأْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْتَجِيبُ لِمَا يُوحَى إِلَيَّ من ربي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَكُنْ وَابْتَغِ نَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ